بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم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 يا نعنا ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا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 وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادُوا لَيُضِلُّونَ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 بَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً انْتَهَارًا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 إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلا هنآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزNON وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَمَّا يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَعْمَلْنَ